الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء السادس والخمسون زلنا في العوامل العوامل الناسخة فمثلا سبقاً تكلمنا على أن العوامل والنواسخة تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يرفع المهتدأ ويسمى اسمه وينصب الخبر ويسمى خبره آه. ثم قسم كانوا اخواتها ثم قسم ينصب الأول ويرفع الثاني وهيئنا واخواتها وقسم ينصب الجزئين ينصب الاول يسمى مفعوله الاول وينصب الثاني ويسمى مفعوله الثانيه واضح فتكلمنا على كان واخواتها وعرفنا كل قسم من اقسام كان او كل نوع من أنواع كان وذكرنا ضابط كل فعل كما ذكرنا أن هذه الأقسام والأفعال تنقسم باعتبارات مختلفة ومتنوعة باعتبار التصريف وباعتبار عملها ثم وقفنا على إن وأخواتها واليوم إن شاء الله مع الدرس الثالث والخمسون أو مع الدرس السادس والخمسين وهي باب إن وأخواتها ولذلك يقول المصنف رحمه الله وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأنا ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك يعني من الأمثلة لباقي الحروف هذا معلوم فإن وأخواتها إن وأخواتها الكلام عليها طويل كما أن القسم الثالث الكلام عليه أطول ويظن وأخواتها ولكن بما أننا نحاول أن نختم هذا المطل قبيل دخول شهر رمضان إن شاء الله إن كنا من أهل الحياة فلا بد أن نختصر وأن لا نتوسع وقد قلنا في الدرس الماضي إن وأخواتها جمع ابن مالك في بيتين فقط في خلاصتي وقد أملينا عليكم البيتين وطلبت منكم حفظهما أقل شيء ولهذا يقول فيها لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالي كان من عمل أمليت عليكم البيتين كان زيدا عالم بأمني كفء ولكن ابنه ذو ضغني ذو ضغني وعيد البيتين لان انا ليت لكن لا علا كان عكس مال كان من عمل كان زيدا عالم باني كفء ولكن ابنه ذو ضغن المصنف رحمه الله ذكر ان واخواتها ولم يشر الى معاني كل حرف ولكن الشراح اشار الى معاني هذه الحروف وهي ان واخواتها ان واخواتها فلذلك لا بد ان نذكر معاني هذه الحروف على شكل وطريقه السؤال والجواب فمثلا معنى ان وان لماذا عندما تاتي بمثال مصدر بان او مصدر بان <سؤال> ان زيدا قائم وان زيدا عالم يعني ماذا تقصد بان ان معناها التقوية التاكيد والتقويه الا وان لماذا للتوكيد والتقويه ولاحظوا افهموا هذه المعاني لان ان شاء الله اذا فهمت هذه المعاني في الامثله التي ستاتي والاسئله التي ستاتي سيظهر لك جليا ان المصنف ذكر امثله وان لم يذكر معانيها ولكنها تحمل المعاني التي اذكر لكم الان ان وان لماذا للتوكيد والتقويه تؤكد الكلام وتقويه وتجزم ان هذا واقع ان زيدا قائم انت تؤكد ان القيام حاصل لا محاله لا شك فيه لا شك في إن الله غفور رحيم تجزم بأن الله غفور رحيم لا شك في ذلك فأنت تقوي كلامك بإِنا للتوكيد والتقوية أيضا عندنا كأن إذا ادخلنا عليها إِنا أو كأن كأن أَنَّ إذا ادخلنا عليها كان تشبيه ماذا نقول كأن لماذا للتشبيه كأن لماذا؟ إن قيل لك ما معنى كأن قل له للتشبيه ولكن لكن عندنا لكن بالسكون وعندنا لكن لكن هنا للاستدراك للاستدراك قلت مثلا قام زيد أو جاء علي أو تقول فلان عالم لكن خائف رعديد، فلان غني لكن دخيل تستدرك بسرعة فإذا لكن معناها إيش الاستدراك وليت معناها التمني هذا كلكم تعرفون ان ليت للتمني فليت معناها ايش للتمني ولعل للترجي والإشفاق للترجي والإشفاق ورحلة طيب إذا فهمنا هذا على جهة الإجمال فاستعدوا الآن ما هو عمل هذه الحروف ما هو عمل هذه الحروف ذكرت لكم هذه المعاني اجمالا الآن ما هو عمل هذه الحروف هل عملها يختلف لكل حرف عمل خاص به أم هو عمل واحد؟ الجواب ما هو عمل هذه الحروف ماذا نقص في الجواب؟ هذه الحروف تعمل عكس عمل كان تعمل عكس عمل كان ما ماذا نقصد بعكس كان؟ يعني تنصب الإسماء وترفع الخبر تنصب المبتدا الذي كان مبتدا قبل دخولي ان عليه فيصبح اسمها وترفع الخبر الذي كان مرفوعا واذا كان مرفوعا لماذا نرفعه لاننا نجدد له الرفعه وننسف الرفع القديم ونعطيه ايش الرفع الجديد ولذلك تسمى النواسخ هم؟ تسمى النواسخ فاذا ترفع الثانية ويسمى خبرها ويسمى خبرها هل تعمل هذه الحروف في المبتدا والخبر؟ يعني كما عملت كان وأخواتها الجواب نعم ولكن العمل يختلف لأن عمل إن وأخواتها عمل إنا وأخواتها أن تدخل على المبتدا والخبر فتنصب المبتدا فماذا يسمى يسمى اسمها وترفع الخبر عندما نقول وترفع الخبر ماذا نفهم انها تحدث نفهمها جيدا انها تحدث وتنسخ وتجدد له رفعا غير الذي كان له قبل دخولها ها فلذلك قيل لها نواسخ في كل حرف نقول بانها تنصب الاول وترفع الثاني عندما نقول وترفع الثاني معنى ترفع الثاني يعني تحدث وتنسخ وتجدد له رفعا غير الذي كان قبل دخولها لا نلتفت الى الذي كان كانه غير موجود لانها هي الاداه عندما تدخل تريد ان تعطي حكمها هي تنصب الاول وترفع الثاني لا تحتاج إلى رفع الابتداء الابتداء كان قد رفع الخبر على قول الثالث ولكن هي ناش. لا تحتاج إلى أن يعينها الابتداء إنما تعمل بنفسها واضح هذا؟ طيب هل تختلف هذه الحروف من ناحية عملها؟ أم عملها واحد؟ ها؟ هذه الحروف هل تختلف من ناحية عملها؟ أم عملها واحد؟ الجواب هذه الحروف لا يختلف عملها وانما تختلف معانيها لاختلاف الفاظها هذا لا بد منه العمل واحد والمعنى مختلف العمل واحد والمعنى مختلف فمعنى ان ولكن معنى ان غير معنى لكننا معنى لكننا غير معنى لكننا معنى ليت غير معنى ايش لعل وهكذا وهكذا اذن فهي لا تختلف بالنسبه للعمل وانما تختلف بالنسبه للمعاني لماذا لاختلاف الفاظها هذه العله لاختلاف الفاظها فاللفظ ليس واحد ولذلك لاحظوا ان وان ماذا قالوا في ان ما معنى ان التوكيد وما معنى ان قالوا التوكيد لماذا لان اللفظ لم يختلف لاحظتم لكن عندما ادخلنا على ان كاف التشبيه هل بقي المعنى واحد لم يبقى المعنى هل بقي المعنى ها لم يبقى المعنى واحد انما تغير لأن هناك حرفا آخر زيد على أن زيد على أن طيب لماذا عملت إنا وأخواتها هذا العمل هذا هو سؤال كلنا نعلم وكلكم يعلم أن إن وأخواتها على أن إن وأخواتها تعمل إيش تنصب الأول وترفع الثاني ولكن تجدد كما قلنا الرفع لكن إن سئلت لماذا عملت إن وأخواتها هذا العمل ماذا تقول؟ ها عملت إن وأخواتها هذا العمل افهموا هذا جيدا وقلم من يشير إليه لأنهم يقولون إن وأخواتها تعمل إيش؟ تنصب الأول وتفع الثاني بس فقط نقطة نهاية ولو سئل لماذا عملت هذه الحروف إن وأخواتها هذا العمل لحرجه فقل عملت ان واخواتها هذا العمل لماذا لشبهها بالفعل الماضي هذه العله هذا هو لماذا عملت ان واخواتها هذا العمل لشبهها بماذا بالفعل الماضي لشبهها بالفعل الماضي طيب اذا قيل لك لماذا سميت هذه الحروف ان الحروف هذه تشبه تشبه ماذا ماذا تشبه فعل ما تشبهان فعل مشبعة بالفعل لماذا سميت هذه الحروف مشبهه بالفعل لماذا تركيب ها طيب لماذا ها سميت هذه الحروف المشبهه مشبهه بالفعل لماذا لماذا ها لأنها مبنية الأواخر على الفتح كالماضي، لأنها مبنية الأواخر على الفتح كالماضي. الماضي الأصل أن يكون مبنيا على الفتح ولذلك ابن مالك وقد سبق هذا في أحكام الأفعال ابن مالك يقول وفعل أمر ومضي بنيا، وقد سبق منذ ك أيضا بيتا يقول والماضي مبني على الفتح وجب لحمله المضارعه فيما وجب وقلنا سابقا وذكرنا ما يتعلق ببناء الماضي فهي إذن اشباه لفعل الماضي في كونها مبنيه الاخر واضح هذا طيب هذه الافعال هذه الافعال نابت عن افعال ما هي الافعال التي نابت آه عفوا هذه الحروف نابت الأفعال. ما هي الافعال التي نابت عليها الحروف ان واخواتها الحروف هذه الحروف ان ان لكن كان ليت لعل هذه الحروف لكنها نائب عن الفعل ما هو الفعل الذي نابت عليه وهل هناك فعل واحد نابت هذه الحروف عليه ولا بكل حرف فعل ها خاص بها ماذا ما, ما رأيكم ها مثلا انا نائب عن فعل انا نائب عن فعل لكن نائب عن فعل ليت نائب عن فعل لعل لا نائب عن فعل ها كان نائب عن فعل ما هو الفعل هل, هل, هل هناك فعل خاص كيف ليت ما هو الفعل الذي نابت عليه نابت لاحظوا ركزوا جيدا الأفعال التي نابت عليها تختلف باختلاف الألفاء تختلف باختلاف الالفاظ إن نائب عن الفعل ماذا؟ أؤكده أن نائب عن الفعل أؤكده كأن نائب عن الفعل ما هو؟ أشبهه وشبهه كأنه عش وشبهه ليت نائب عن الفعل ما معناه أتمنى لعل نائب عن الفعل ما هو أترجع لكن نائب عن الفعل ما هو استدرك استدرك إذن هذه الحروف نائب عن ماذا نائب عن الفعل نائب عن الفعل طيب هل إذا كانت نائلة عن الفعل لأن هناك من ظهب ويؤثر فيه ولكن هذه نيابة بدون أن يؤثر فيها العامل هذه الحروف بدون أن يؤثر فيها العامل ولذلك يكون مالك قر وكنيابة عن الفعل بلا تأثّر وكفتقار أصّر وكنيابة عن الفعل بلا تأثّر وكفتقار أصّر يعني هذه الحروف تنوب عن الافعال وليس فعلا واحدا كل حرف ينوب عن فعل الا ان و ان وانما النيابه تختلف باختلاف الفاظها باختلاف الفاظها واضح طيب قلنا ما هو نبدا ب ان هي ام الباب كما يقول ما هو معنى ان و الان ذكرنا هذا اجمالا وركزوا معي يا ذكرنا هذا اجماعا اجمالا ها يعني فهمنا الان انه اخواته وفهمنا معاني كل معاني كل حرف طيب معنى كل حرف الان ركزوا معي ما معنى ان وأنا نبدا بان لانها ام الباب ما معنى ان وأنا معناهما التوكيد، ما معنى التوكيد هنا؟ عندما نقول التوكيد، ركزوا معي جيدا تقوية النسبة والحكم عند المخاطب مش معنى نقول التوكيد فقط إيش معنى التوكيد؟ إن حرف توكيد ونصدي هكذا ثم يمر عليها مرور الكرام لكن توكيد ما المقصود بالتوكيد؟ تقويه النسبه والحكم عند المخاطب كيف ايجابا ونفيا لا بد من هذا يعني التوكيد معناه تقويه النسبه والحكم عند المخاطب اي اثباتا ايجابا ونفيا ايجابا ونفيا او قل اثباتا ونفيا لكن قل ايجابا ونفيا افضل وعلى كل جائز حتى إثباتا ونفي فأنتم هذا مثلا ربنا عز وجل يقول إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إيش معنا هنا هنا إيجاب لنفي إيجاب فهنا تقوية النسبة والحكم عند المخاطر ايجابا ربنا يخبر انه غفور رحيم هذه تقويه النسبه والحكم عند عند المخاطب كيف هي ايجاب اعطيني مثال اعطيني مثال تقويه النسبه والحكم عند المخاطب نفيا والافضل من القران ربنا عز وجل يقول ان الله لا يظلم مثقال ذره ان الله لا يغفر ان يشرك به ان الله لا ها ايش هذا تقويه النسبه ان ماذا نفهم منها ويفهم هذا عند تمام الكلام تقويه النسبة والحكم عند المخاطب نفيا هنا نفي عندما نقول ان الله غفور رحيم تقويه النسبه والحكم عند المخاطب كيفيه ايجابا وما يقال في ان يقال في ماذا في ان في ان انظر لماذا انا اذكر لكم هذا لان عندما تقرا القران وتقرا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدرك مغزى ومعنى هذه المعاني وتدرك معنى الرفوف ولا تمر عليها مرور الكيام إن حفوت كيد نصلي إيش أنا حفوت كيد نصلي إيش أنا حفوت تقول توكيد معنا تقوية إيش النسبة والحكم عند من عند المخاطر كيف هي إما إجابة وإما نفيا ضحّط فعندما تسمع إن الله رفٌ رحيم تعرف إيش معنا ان هنا ايش معنى التقويه ايش معنى التركيب ايش معنى عندما تسمع ان الله لا يغفر كذلك عندما تسمع ها هنا مس فلن عليها عليه ان كان في حقاني قلت قررت ان اقول ارجعها الى الحلقه او الى المرحله الثانيه ولكن لا باس ان اشير اليها اشاره فقط السامع ركزوا معي جيدا صف، استيقظ السامع لا يخلو أمره عند الخ او أو عند الخطاب، ها سامع ركز ركز سامع لا يخلو أمره عند ماذا؟ عند الخطاب أنت وهذا وهذا لا يخلو أمركم عند الخطاب إما أن تكون كيف يكون المخاطب خالي الذهن خالي الذهن أنا اتقيت بك وأنت خالي الذهن كيف أركي إليك الكلام؟ كيف أغاطمك بالتوقيد ولا من غير توكيد لا أنت خالي الذهن يعني من العبث أن آتي بالكلام وأحاول ان أؤكد لك فإذاً ركزوا معي الأول السامع لا يخلو أمره اما أن يكون خالي الذهن كيف يلقى إليه الكلام؟ يلقى إليه الكلام من غير توكيد. يلقى إليه الكلام من غير توكيد. لأنك إذا أكدت الكلام لخالي الذهن اعتبرت أنك أتيت بشيء زائد وهذا يسميه علماء البلغاء حشوا ها؟ هذا يسمونه الحشو الكلام الزائد هذا يعتبر حشوا وكلاما زائدا يعني الكلام الزائد ما ينبغي ولسي العاقل والبليغ والبالغ البالغ والبالغ كلاهما يعني ينبغي أن يصون أفعاله وأقواله على العرف فأنتم هذا الأول شنو هو الأول إذا كان خالية الذهن, إذا كان خالية الذهن. كيف نلقي إليه الكلام من غير توكيد من غير توكيد لأن التوكيدة لخالي الذهن يعتبر حشوا وجلاما زائدا. العارف فهمتم هذا طيب الثاني اما ان يكون شاكا في النسبة النسبة التي اخبرته بها قلت له مثلا ان زيدا قائم ولكن شك في قيام زيد ها كيف تتعامل معه هذا تؤكد له وجبه للأحسن هذا الأحسن أن يلقى إليه الكلام كيف هو؟ مؤكدا لأنه حصل له شك ولكن لا تبالغ في التوكيد لا تبالغ في التوكيد فإذا خالي الذهن شاكا خالي الذهن لا يلقى إليه الكلام مؤكدا أن يكون شاكا في النسبة كيف يتعامل معه الاحسن ان يلقى اليه الكلام مؤكدا هذا القسم الثاني الاحسن ان يلقى من هذا خارج الذهن ولا شك شايف خارج الذهن لا يلقى اليه الكلام مؤكدا لان يلقى الكلام المؤكد بخارج الذهن هذا يعتبر ايش حشوا وكلام زايد الثاني قلنا اما ان يكون شاكل شنو هو النسبه في النسبه طبعا شنو هو التعامل معه الاحسن الاحسن افهموا قولنا الاحسن الاحسن ان يلقى اليه الكلام مؤكدا لو خلي من التوكيد لكان يعني سليما لكن الاحسن ان يلقى اليه الكلام مؤكدا يعني يستحق له ويستحسن له ويستحسن له القسم الثالث يكون منكرا أن يكون منكرا هذا إذا كان ينكر النصفة كيف نتعامل معه يجب التأكيد له يجب التأكيد له ها. يقول له أنا رسول الله إليكم رسول الله إليكم ها. هذا خارج الذين يلقى إلي الكلام بدون ذلك يا سين والقرآن الحكيم هذا الشاك استحسن التوكيله هذا منكر إنك لمين المرسلين شوف أنواع التوكيل وليس واحد نوع واحد لأنه إيش لأنه مكذب ومنكر لا لا مكذب ومنكر أما الشاك يستحسن له فقط عندما تقول إن محمدا رسول الله منا أؤكد لك ما ذكر من كونه بعث بالرسالة ها إذن فلذلك يقولون فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية إكثار فيخبر الخال بلا توكيد ما لم يكون في الحكم كيف ذات الرديد يعني شاك ما لم يكن في الحكم لا ترضيلي فحسن يعني يستحسن له التوكيد ومنكر الاخبار حتم له بحسب الانكار يعني واجب بحسب الانكار كيف اذا كان انكار يعني شبه شك يستعمل معه اداه واحده من ادوات التوكيد او يستعمل معه اداه كقوله ان اليكم مرسلون فزاد, بعض فزاد بعد فزاد بعد مقتضاه المنكرون. هذا ان شاء الله سيكون. فرهذا انا لخصت لكم هذا. فقلت على ان قلت على ان الكلام مع المخاطب لا يخلو. اما ان يكون خاري الذهن. او ان يكون شاكا. أو, او ان يكون ممكرا ومكذبا. الاول لا يلقى الكلام مؤكدا والثاني مستحسن له التوكيد والثالث على حسب إنكاره هو التوكيد واجب ولكن على حسب إنكاره لربما يستعمل به كل أساليب التوكيد إذن هذا ما يقال في إمنا ما يقال في إمنا ها والقسم الثاني ان ما يقال في ان يقال في أن حتى لا نطير ما يقال في ان يقال في أن القسم الثالث من شروف كان ها كأن ماذا تفيد استفى كأن ماذا تفيد تفيد التشفير قلنا لكن إيش على تفيد التشفير ركزوا معي أنا ذكرت أشياء إجمالا كما يفعلون إنهم ربما ذكروا الشيء إجمالا لماذا ثم يذكره مفصلا يذكرونه اجمالا ليصلوا الى ما الكلام فيه تفصيلا ولربما عكسوا ولكن هذا القريب والمصنف استعمل كل الانواع تاره يذكر الشيء اجمالا اولا ثم يفصل وتاره يفصل ثم يجمل كما فعل في باب معرفه علامة اعراب الفصل وكما فعل في باب مرفوعات الاسماء وكما فعل في باب منصوبات الازمه واضح اذا هنا نقول ماذا تفيد كان شنو قلنا سابقا؟ دي التشبيه طيب تفيد التشبيه ايش؟ ها نقول كان حرف تشبيه ايش معنى حرف تشبيه إيه؟ ماذا تفيد؟ تفيد ركزوا معاي معي جيد. تفيد تشبيه اسمها بخبرها تفيد تشبيه اسمها بخبرها يقول ربنا عز وجل عن المنافقين كانهم خشب مسنده كانهم خشب ماذا افاد حرف كان أفاد تشبيه اسمها بخبرها كأنهم خشب أي هؤلاء المنافقون أو هؤلاء المنافق المنافقون أو اليهود فاذا فيها تشبيه اسمها فيها تشبيه اسمها بخبرها طيب وتكون لمن للتشبيه كيف يكون هذا التشبيه؟ التشبيه الأكيد تكون للتشبيه الأكيد متى؟ متى تكون للتشبيه الأكيد؟ نعم متى؟ هل دائما؟ لا إذا كان خبرها جاندا إذا كان خبرها جاندا لأن الخبر خبر كأن إما أن يكون جاندا او غير جامد معنى غير جامد مشتق إما أن يكون جامدا وإما ان يكون مشتقا مثلا اعطوني مثالا للجامد انت اذكر لي مثالا للجامد كان زيدا اسد اسد اسد مشتق لا اسد ليس مشتقا فإذن هذا جامد إذن هذا فيه في تشبيه أكيد لأن خبر كأنه جامد فإذا كان الخبر جامدا كانت تشبيه أكيدا واضح؟ إذا كان الخبر جامدا كانت تشبيه أكيدا ها واضح؟ وقد تأتي للشك والظن الأول اتت لماذا للتشبيه الأكيد وتاتي أيضا للشك والظن متى ها احسن اذا كان خبرها مشتقا او ظرفا اذا كان خبرها مشتقا او ظرفا لعل هذا واضح ها مصطفى كأن قل تنقسم إلى قسمين قل هذا قسم الأول أن تكون للتشبيه الاكيد متى تكون للتشبيه الاكيد إذا كان خبرها جامد إذا كان خبرها جامدا يعني جامدا إنما قلت هذا لأجل توافق فقط إذا كان خبرها جامدا كيف يكون هنا التشبيه يكون أكيدا وإذا كان خبره مشتقا أو كان ظرفا يعني أو كان الخبر ظرف كيف يكون تشبهها للظن والشك ها تكون لمن للظن والشك واضح ها فأنتم اعطوني مثالا ها كأن زيد المريض كأن زيدا قائم كأن آه نعم كأن زيدا واقف نعم ها. هذا مشتق اسم فاعل قائم ها. كأن زيدا لاحظ كأن زيدا مريض كأن زيدا قائم أنت لا تجزم أنه ها انه قال كان زيدا نائما كان وكانه نائم يعني انت غير جازم شك او ظن لكن عندما تقول كان زيدا اسد اكيد زيد اسد في الاقدام والبساله والبطوله لكن عندما تقول كأن زيدا أضر للخبر إذا كان الخبر جاندا ففالإيش التشبيه أكيد فيكون التشبيه أكيد وإذا كان مشتقا فيكون التشبيه إما للظن وإما للشك كأن زيدا قائم وكأن زيدا عندك هذا الظرف وكأن زيدا عندك ها يعني موجود عندك كأنه يعني اظن هل غير يقول لك أظن لأنه زي عندك يعني هو الشاك هو الشاك فانتم هذا تنبؤ لهذا هذا جيد وهذا يفيدكم في معرفة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفهموها جيد واضح ها طيب عندنا التشبيه ما هو التشبيه ها ما هو التشبيه التشبيه هو مشاركه امر لامر في معنى افهموها جيدا افهمو هذا التعريف مشاركه امر لامر في معنى في معنى كتبتم هذا التعريف مشاركه امر لامر في معنى طيب البلاغه يزيدون لكننا لا يقولون في معنى لا على وجه الاستعاره التحقيقيه ولا على وجه الاستعاره بالكنايه ولا على وجه الاستعاره بالتجريد هذا لا يهمكم الان انما يكفيكم ان تقولوا ماذا تشبيه امر لامر في معنى وهذا إن شاء الله عندما تقرأوا البلاغة عند قوله هو الدلالة ولا الدلالة ولا الدلالة يجوز التثليث في الدار هو الدلالة على اشتراك أمر لاخر بمعنى زاكي لا كاستعارة بتحقيق ولا كناية ولا كتجريد خالا هذا إن شاء الله سيأتي وتعرفونها إذا ما يفهمون الآن وإلا دعكم من هذا التعريف دعكم من هذا التعريف هل هناك تعريف اخر اوضح من هذا هذا التعريف يذكره البلاغيون هل هناك تعريف اخر اوضح ها. غير الذي ذكرنا من يذكر منكم التعريف الاوضح ها. التعريف الاوضح نقول الحاق ناقص بكامل في الرفعه او الخسه افهموا هذا الاقصر ها الحاق ناقص بكامل في الرفعة أو الخسة مثلا تقول كأن زيدا قمر هو لم يصل إلى القمر مثلا وإلى في المؤمن أفضل من القمر كأن زيدا قمر فهنا تلحق الناقص بماذا بالكامل كأن زيدا يوسف زمانه يعني في الجمال وليس في النبوة ها في الجمال فأنت تلحق الناقص بماذا بالكامل وتقول أيضا كأن زيدا حمار أكرمكم الله الحق ماذا الحق ناقص بكامل في ماذا في الخصة في الخصة دي. في الخصة واضح طيب هناك مسألة يعني لا بأس اشير اليها فقط ولا أتوسع فيها لأننا ربما تأخذ الوقت يعني وش دائما التشبيه يكون إلحاق ناقص بكامل أم قد يكون العكس قد يكون العكس طيب أنا أسألكم سؤال أفضل أمة من هي؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الرسل من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم حتى بيت أفضل حتى على... فضيّة ثابتة عن الأنبياء والرسل، ها؟ خلاف للزمخشري الذي قال بأنها افضل حتى تقالوا جرى صاحب الكشاف من غير مهيأة، فلا حرج عليه، فإنه أعمى واعرج قالوا أعمى البصيرة واعرج حقيقة جليحة، جليحة. واضحة؟ طيب. ربون عز عزوج يقول ليستخلفنه ليستخلفن في الأرض كما استخلف إشارة. ويقول أيضا في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت كما صليت معناها ان الحاق ناقص بكامل هذا لا لا يكون في في احد الطرفين الكمال او يكون الكمال بالعكس الحاق كامل باقل ها تنبوا هذا ان ربما يقال لكم يعني بناء الناء الكافر التشبيه ماذا لأنه يقال هنا فهذا هو ليس هناك شيء في ناحية من نواحي الكمال طيب كأنها مصطفى ما هي اركان التشبيه؟ أركان التشبيه كشفية يذكرونها وإن كان نحن لا نريد أن نتكلم عليها لكن لا بأسان نشير عليها فقط كأن زيدا قائم كأن زيدا قائم أو كأن زيدا اسد أركان مشبه عندهم أربعة شو هي المشبه الذي يشبه والمشبه والمشبه به المشبه والشخص والمشبه لأن هناك قال أكثر من أربعة المشبه والمشبه ده أولاً المشبه بفتح الباء مشددة والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه كم أداة هنا؟ أو كم أركم؟ كم هنا؟ ها أربعة زاد بعضهم خامسا سمعه المشبه المشبه فعندنا المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه والمشبه به على القول الراجح فيكون أدوات تشبيه اربعه عند بعضهم خمسة عند البعض الآخر مثلا خذوا كأن زيدا قائم أين كأن زيدا أسد الحق ناقص بكم كأن زيد استخرج لهذه العركان عندها الأول المشبه من هو زين به من هو العسل اداه التشبيه ما هي الكاف وجه الشبه الشجاع اذا كان في الجمل الجمل والقسم الخامس ما هو المشبه انت الذي تشبهه هذا الناقص بالكامل اما رفعه واما خسة هذه انواع كم هذه انواع اربعه زاد بعضهم ايش المشبه الخامس ولهذا كما يقول في البلاغه من يقول اركانه اربعه اداته اركانه اربعه اداته ووجهه والطرفان ذاته ووجهه هو ذاته هذا بيانيا تجد قر اركان التشبيه اركانه اربعه اداته اداه التشبيه ووجهه وجه الشبه والطرفان ذاته شو ما الطرفان؟ شو ما الطرفان من خلال؟ المشبه والمشبابين المشباة والمشبابين وزادة بعضهم؟ المشبه على كل الكلام على هذا الطويل لكن يكفي أن نقول إن وأن للتوكيد وعرفنا ايش معناه؟ التوكيد تقوية لماذا؟ ونسبة الحكم للشخص أو الخطاب للشخص عرفنا أيضا كأن لماذا؟ للتشبيه بقي لنا من أدوات ما هي ليت ليت ليت ماذا تفيد؟ التمني. التمني التمني تفيد التمني التمني ما هو؟ ما هو التمني؟ نعم طلب المستحيل طلب المستحيل حدوثه أو العسير حدوثه خذ هذا التمني طلب المستحيل حدوثه او العسير حدوثه هذا هو اما ان يكون مستحيل حدوثه ولكنه يمكن ان يقع لكن صعب انت فقير جدا وتقول ليت لي قنطان من ذهب اشتري به مكتبه كبيره ها هذا ممكن لكنه مستحيل او تمني شيئا عسيرا حدوثه فما هو التمني اذا طلب المستحيل حدوثه او العسير حدوثه او الشيء تقول قلت يعني طالب ما يعرفون التمني طلب ما لا نطمع فيه اصلا ولا يمكن وجودهم طلب ما لا مطمع فيه اصلا طلب ما لا مطمع فيه اصلا ولا يمكن وجوده هذا تعريف ايضا للثمن جوام طلب ما لا مطمع فيه اصلا ولا يمكن وجوده واشنو هو هذا هو المستحيل او يقولون طلب ما فيه عصر طالب ما فيه عصر يعني إيش معنى ما فيه ما لماذا يقول ما فيه عصر يعني يمكن وجوده ولكنه عسير أنت فقير لا تنريك عشائك وأنت تقول طار من ذهب هذا ربنا عز وجل خزائنه ما شاء الله مفتوحة ربما طبعا يرزقك الله من حيث لا تدري فإذا هذا ماذا يسمى طلب ما فيه عسير ما فيه عسر طلب أمر عسير لكن يمكن وجوده ولا لا يمكن يمكن وجوده لكن وجوده عسير مصطفى ما هو مثال المستحيل حدوثه قول الشاعر كلكم, تعرف كلكم تعرفون البيت ما هو أنا ليت الشباب يعود يوما فأخبره شف اخبره فأخبروا بما فعل المشيوب. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبروا بما فعل المشيوب. فأن أخبروا ينصوب أن بعد فأسابيع سبق هذا. فأخبروا بما فعل المشيوب. ليت في قولنا ألا ليت أو في قول الشاعر ألا ها ليت. ماذا تفعلون على ماذا تقولون؟ مستحيل. هنا تدل على طلب شيء مستحيل تحققه هل يمكن لا يمكن مستحيل لكن إذا شاء الله وهو ممكن في حق الله لكن هو طلب شيء مستحيل تحققه ايش هو هذا الشيء رجوعك وعودتك الى الشباب ورجوع وعودتك الشباب إلى الشيخ الكبير ممكن؟ لا هذا مستحيل الرجوع والعودة عودة الشباب للشيخ الكبير هذا صعب هل يمكن أن تعود الفتوة والشباب؟ لا يمكن ولذلك أمرنا بماذا؟ باستغلال شبابنا أقول باستغلال يعني. النبي عليه الصلاة قال يقتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وشبابك قبل هرمك وفراغك قبل شهرك وغذائك قبل فقرك لأن هذه أشياء إذا جاءت تليك على الطاعة وتليك على أشياء لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمري فيما أثناء وعن شبابي فيما أولا وعن مالي من و في فيما انفقه وعن علمه ماذا عبدالبي سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله اغتنم خمساً هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أيضاً نعمتان كما في صحة مخارن نعمتان من نعم الله مضبور فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يعني نصوص كثيرة ولذلك النبي كان يعتني بالشباب لأن الشباب إذا لها خلاص حتى مثله بعضهم كشيء وضعه في حجره ثم لما قد سقط. ومثله الإمام أحمد مثل الشباب والدنيا كقصر له بابان دخل من أحدهما وخرج من الآخر. ولذلك كان يقول حسن بصري يا معشر الشباب. ويخاطم الشباب. وكان يقول محمد المسيرين يا معشر الشباب اعملوا فإن العمل في الشباب. اعملوا فإن العمل في الشباب. وكان يقول حسن بصري ما من يوم ينشق فجره الا وهو ينادي يا ابن ادم انا خلق جديد مخلوق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فاني اذا مضيت فلا اعود الى يوم القيامه يا ابن ادم انما انت ايام مجموعه كلما ذهب يوم كلما ذهب يومك كلما ذهب يوم بعضه او قال قد قدرت اناسا كانوا على اوقاتهم اشد منكم حرصا على دراهمكم ودناميركم الى اخره حتى لا نخرج من هذا من ماده النحو فنقول عودة الشباب للشيخ الكبير أمر مستحيل طيب من يذكر لنا مثالا لطلب للطلب العسير مثال للطلب العسير أو قل الصعب تحققه يعني يتمنى شيئا عسيرا أو يتمنى ما هو صعب تحققه ما مثاله؟ كما قلت سابقا هو فقير جدا ها فقير جدا ويريد أن يحج بيت الله وليس له ولا درهما واحد وهي ليت لي مالا فأحج منه والحج الآن نبغي يكون عندك ستينين مع لغدن القرعون والرشاوي دخلا فيه كوارث المصائب الطامة وزيد واحد ما يعلم جائزه ها اذا او تقول ليت لي قنطارا من ذهب فاشتري به كل الكتب كل الكتب كل اناء بما فيه الله ها هو يتمنى قنطارا من مال او من ذهب ليشتري به الكتب فهذا التمني ممكن يحصل حصون ووجدان المال ممكن ولا غير ممكن. ممكن ممكن ولربما يكون ليس بدرون يكون من الكرامة. ممكن ولكن حصون فقير المعدن ها. لكن طار من الذهب عسير وصعب. لكنه ليس بمحال عقلة. ليس بمحال عقلة. هل هو محال عقلة؟ لا أبدا. لكن صعب. صعب. صعب يكون عندك أنت ما عندك ولا ليلة وتقول يكون عندي مليارة. <تصفيق> هذا صعب. لكن ممكن ولا مش ممكن. ممكن. ليس بمحال عقلة. طيب. سؤالي في ماذا يكون التمني في ماذا يكون التمني لطلب المستحيل ها يكون في الممنوع والممكن افهموها جيدا التمني يمكن ان يكون في الممنوع والممكن من يعطينا مثال للممنوع وقد ذكرناه ومن يعطينا مثال للممكن انت من خلق ها ببلغه المستحيل الممنوع هو؟ ها يكون في الممنوع يقول يلي ليت لا على ليت الشباب <تصفيق> والممكن <تصفيق> ليت لي طار <تصفيق> من ذا هذا فأو ممكن ليس بمحل عقل وهل يمكن ان يكون في الواجب لذاته هل يمكن؟ ها ما لكم لا ها؟ هل يمكن؟ يلا أنت ما لك؟ يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن يمكن أنت عن الخلق الكلية يمكن؟ ها؟ هل يمكن أن يكون التمني في الواجب لذاته؟ ها؟ انت يمكن؟ لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا عطوني مثال طلب الواجب لذاتي مش تعرفوا على أنه لا يمكن وتعرفوا على أنه مصطفى يظن على أنه كل مرة رمي من غير ران من تصل ما كل مرة تسلم الجرى مثلا عطيني مثالا لطلب الواجب لذاتي يا مصطفى مثالا اذكر لي مثالا طلب الواجب لذاته ها قل لا هذا يمكن قلنا ولكنه بعيد لا يعني بعيد يعني اذا شاء الله ممنوع يعني هذا ممنوع لكن نحن لا نتكلم على المعنى نتكلم على الواجب لذاته اعطينا مثال الواجب لذاته أنت تقول أن تمثلت آلفاً ذكرت المثال ولا ليت لا ليت غدا يجيء ليت غدا يجيء هذا الجيء بكل الأهمل تمنيت أو لم تتمنى فهذا طلب الواجب لذاته ليت غدا يجيء ليت الشمس تغرب اليوم ها. هذا كائن هذا طيب الواجب لذاته لا يحتاج وهل يمكن أن يكون فيه التمني ولا لا يمكن أن اصطبع لا يمكن أبدا لا يمكن أن يكون التمني في ماذا؟ في الواجب لذاته فإنت الآن خلق؟ كان يريد بسرعة يعني يعني لا حتى تمنى ليت ليت غدا يجو هذا ليه ننتقل الآن إلى ماذا؟ ماذا كم الحرف اللي بقي بقي حرف العله صح حرف لعله لعله ما معناها للترجي والتوقع لعله للترجي والتوقع حتى ولو كان ساعة اليوم نريد إن نختم ان وضمنا انه اخواتها وضموا اخواتها ها ليت لعل الان لعل لعل لمن تكون للترجي مذاخر والتوقع ما معنى الترجي الصبر ما معنى الترجي الترجي طلب الامر المحبوب طلب الامر المحبوب ولا يكون الا اين يكون الطرج ما هو ما هو الترجي الترجي هو اشفاق طلب الامر المحبوب الترجي هو طلب الامر المحبوب اين أي نعم المحبوب هل يمكن ان يكون في الألواح التي يكون فيها التمني الجواب لا أين يكون لا يكون إلا في الممكن ميسور التحقق لا يكون إلا في الممكن ميسور التحقق ها فلعبا يختلف على ماذا يختلف على ليتك كما سيأتي إن شاء الله أعطني مثالا مصطفى لعل الله يرحمنا وتفهم ونرتاح منك لعل الله يرحمني ها؟ طيب لأن الرحمة مما يكره ولا مما يحب, ما يحب. مما يحب إذن طلب إيش طلب إيش الأمر المحبوب طلب الأمر المحبوب واضح؟ فلذلك قلنا هي للترجي وماذا آخر لا لعل للترجي ولماذا آخر للتوقع للترجي ما مع التوقع سيمينا الان ايش يعني الطرج؟ ما معنى الترجي؟ انت طلب الامر المرحب المحبوب طيب التوقع ما معنى التوقع؟ هو انتظار ركز معي توقع توقع انتظار وقوع الامر المكروه في ذاته انتظار وقوع الامر المكروه في ذاته ها سجلها امسطر انتظار شو التوقع هو انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته وبماذا نعبر عنه؟ ها. هذا الأمر المكروه بماذا نعبر عنه عن الخالق؟ ما بك؟ الأمر المكروه بماذا نعبر عنه؟ معبر عنه عند قوم بالإشفاق والخوف من الوقوع في المكروه بالإشفاق والخوف من الوقوع في المكروه لعل زيدا هالك لعل زيدا هالك فإن ليش من هذا انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته المعبر عنه عند القوم قومي بالإشفاق وماذا آخر الخوف من الوقوع في المكروه يعني تخافني يقع في المكروه أنت لا تتمنى له أن يهلك لا لعل معنى أنك تخاف أن يهلك لأن الهلاك مما يحب ولا مما يكره ها مما يكره في الأول الترجي مما يكره ولا مما يحب, مما يحب. والتوقع مما, مما يكره افهموا هذا شميل. فعندما نقول لعل للترجي والتوقع الترجي يقع لماذا لما يحب ولا مما يكره مما يحب والتوقع لما يكره, ل... يكره. إن الله لإن الهالك مثل المقام إن الله غفور رح لعل الله يرحموني الرحمة مما يحب لكن لعل زيدا هالك الهالك مما يحب ولا مما يكره مما يكره وقد يكون مما يحب ذك نع دوك ماذا ما ينبري مسلم ما ينبري أن يتمنى لأخيها أن يكون كذا وكذا أنا أحب أن أذكر, أذكر أشياء هنا ولكن الوقت يزاحمنا لعل لعل ذكر لها النحات معاني كثيرة فمن منكم يذكرون منها بعضها أذكروا حتى معنى لا معنى واحد لا يكفي أذكروا ستة لا أذكروا أربعة ها. اذكروا معاني اربعه انت انصف المعنى الاول كذا رب ارجع لعلي اعمل صالح لا انا ما قلت, ما قلت مثالا قلت المعنى المعنى الاول هو الذي ذكرنا ترجعوا الطرق هذا المعنى الاول سجله المعنى الاول لعلا قلنا لها معان كثيرة نذكر منها اربعه كنت قلت ستة لكن تراجع قلت يكفي ان تذكره اربعه لان أرى ان الهمم ميته ها الأول يش هو المعنى الأول أنت. ها الترجو التوقع يعني انتظار حصول أمر مرغوب فيه الترجو التوقع يعني تنتظر امرا أو حصول أمر إن انتظار حصول أمر إن مرغوب فيه يصير التحقق مثال ذلك أعطني مثال مثال قوله تعالى مثاله قوله تعالى, تعالي. اذكر لعل الله ها يحدث بعد ذلك أمر صوره الطلاق لعل الله يحدث بعد ذلك والمثال الذي سبق لعل الله يرحمنا فيفهم مصطفى فنسريء منه أو فنسريء منه واضح طيب غيره المعنى الثاني فيمن هذا المعنى؟ المعنى الثاني الاشفاق ترجو الطوق الاول والثاني إشفاق، الإخوة يكتبون في الغرفة يكتبون، ها الأول الثاني الإشفاق، إيش معنى الإشفاق؟ هو توقع المكمر، الإشفاق هو توقع المكمر. ها مثالا مثال من القرآن، أعطني مثال من القرآن. ربنا عز وجل يخاطب النبي وصلص فيه موضعين في سورة الكهف وفي. آه نعم. فلا علك ويُفرَّ لعلك فلعلك علك باخر نفسك ومعنى باخر أحسن قاتل نفسك غماً وحسرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشفق على قومه ويريد أن يسلمو فلذلك الله عز وجل فلا تدع نفسك على حصرات إنما عليك البلاء وعلين الحساب لست عليهم بمسيطر لا إنك لا تهدي من أحملت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهنا يقول له فلعلك باخع نفسك قاتل نفسك اسفا غما وحسره واسفا على عدم اسلامهم تريد منهم ان يسلموا فالمعنى والله اعلم ان الله يقول لنبيه اشفق على نفسه اياك ان تهلك نفسك حصرة على ما فات من إسلام هؤلاء من إسلام قومه ومن إسلام كفار القريج فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يحب القتل ولا من من يحب التكفير إنما كان يعني يتمنى ويرجو أن يخرج من أصلابه من يقول لا إله إلا الله ولم يكن يريده إهلاكهم وهلاكهم واضح هذا الرد من الامثال التي يذكرها النحات لعل النهر يغرق الزرع بعضهم يزيد لعل نهر الفرات ان امتلأ يغرق الزرع هلو. واضح هنا؟, هنا سؤال هل خبر لعل في هذه الحاله يكون لك سمعي هل الخبر لعل في هذه الحالة يكون مقطوعا بوقوعه أو غير مقطوع بوقوعه غير مقطوع ها أنت بصبع لعل النهر يغرق الزراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل فلعلك باخئ قاتل هل الخبر هل الحالة هنا في هذه الحالة هل يكون الخبر هنا مقطوعا بوقوعه او غير مقطوع بوقوعه الجواب خبر لعل في هذه الحاله لا يكون, يكون لا يكون مقطوع به يكون غير مقطوع به وهل يكون متيقا الوقوع الجواب لا اذا معنى هذا يكون موضع شك الجواب نعم يكون موضع شك فيل من هذا جيد في هذا المعنى الثاني يكون غير مقطوع به ولا متيق غير مقطوع به ولا متيق ولا ويكون موضع شك ويكون موضع شك طيب لو سالتكم سؤال الان فهمتم هذا لو سالتكم سؤال هل خبر انه وان وغيرها غير مقطوع بوقوعها ايضا ولا اه ممكن نقول مثلا خبر ان انت خبر ان غير مقطوع بوقوعه غير متيقن هو موضع شك صحيح الجواب لا اي نعم لان خبر ان وأن خلاف خبر لعل يمكن ان تقول ان الله غفور رحيم ونقول بان هذا غير متوقع او مشكوك فيه او غير مقطوع به ان الله لا يظلم مثقال ضره غير مقطوع به غير متوقع مشكوك فيه احذر احذر واضح فربنا عز وجل وما ربك بظلام اي بظلام هذه مشيه هذه النسبه وما ربك بمنسوب للظلم ومع فاعل وفعال فاعل في نسب اغنى عن الافق ابي احضر ان تقول هذه الامثله المبالغه واضح هذا المعنى الثاني من يذكر لنا المعنى الثالث من المعنى الثالث تلاحظوا من المعاني المعنى الثالث لعل نعم لعل قد اتى للتعليم المعنى الثالث التعليم المعنى الثالث التعليم ربنا عز وجل يقول لموسى عليه الصلاه والسلام ولاخيه هارون عليه السلام ايضا فقولا له اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى فلعله ما معناه هل ترجم ها أن التعليم فكثير من الناس يظن على انهم لما إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله ها؟ للتعليم أشمعنا لعله يتذكر اي لي يتذكر لي يتذكر كما نص على ذلك الزمخشالي ها؟ والأخفش هم؟ ونص على حتى الكسائي وتبعه في ذلك نمالك يعني قالوا تقول للرجل يقول الرجل لصاحبه افرغ عملك تقول افرغ عملك لعل لعلنا نتغذى لعلنا نتغذى هل تترجى الغذاء لا افرغ عملك لنتغذى اعمل عملك لنتغذى او تقول أتقن عملك لعلك تأخذ أجرك لعلك تأخذ أجرك أي لتأخذ أجرك لتأخذ أجرك فيكون لعل هنا للتعليم وهناك شواهب يذكرها علماء النحو في هذا لا الآن يعني مثلا يذكرون الأبيات الأبيات التي يذكرون وقلتم لنا يعني حتى قال لعلنا لعل لعلنا نكف كفونا نكف لعلنا لعلنا, لعلنا, كفر. لعلنا. لعلنا. لنكف اذا كففتم كففنا المعنى الاخير الرابع من الكوف لنا المعنى الرابع ها تاكيد الاستفهام وهذا ذهب اليه الكوفيون ولا سيما ما جاء في سوره عبسه عند قوله تعالى اذكر وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى سيأتي في صحيح البخاري ان النبي والحديث الحديث أن النبي قال لأحد الصحابه لعلنا اعجلناك لعلنا اعجلناك هل هذا ترجي؟ لا قال يا رسول الله ما أنسى نعطلطة وأتيت وهذا نسخ طبعاً لأنه كان يعني الوضع المأمي للماء ثم نسخ لا يهم لعلنا أعجلناك ما لعلنا أعجلناك هل أعجلناك هل أعجلناك إلى آخر المعاني هناك معاني كثيرة أنا اكتفيت الآن بأربعة وينشئ ثم أستطيع أن أذكر أكثر من المعاني، ها واضح. طيب سؤال الآن، مصطفى هل هناك فرق بين التمني والترجم؟ ف... ما هو؟ التمني وتمني تمني, تمني طلب شيء طلب شيء حدوثه يستحيل حدوثه ها والت... والترجي طلب شيء يتوقع وقوعه. هناك فرق كبير. لماذا؟ لان الترجي اخص من التمني افهموا هذا الترجي اخص من التمني لعلك لو قلت بهذا الجو افضل الترجي اخص من التمني كيف اخص من التمني ها ايش معنى الترجي اخص من التمني لماذا قلنا اخص من التمني لان التمني قل لا التمني يكون في المستحيل والممكن والترجي لا يكون الا في الممكن وهل يمكن ان يكون الترجي لعل يمكن ان يكون الترجي مستحيل مصطفى يمكن ان يكون الترجي مستحيل لا يمكن ابدا لعل الشباب عائد كيف لعل الشباب ممكنش هذا مستحيل ها لعل الشباب عائد لا يمكن طيب اذا معنى ان الترجي والتمني يعني ايش التمني اخص من الترجي اخص من التمني والتمني اعم لان التمني يكون في المستحيل ويكون في الممكن والترجي لا يكون الا في الممكن ولا يمكن ان يكون في المستحيل بينما التمني يكون في المستحيل ويكون في الممكن ولهذا اسأل سؤال آخر هل لعل دائما تكون للترجى حتى ولو كانت في كلام الله ها أذير أنا قلت في كلام الله فقط ولم حتى في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لعل دائما تكون للترجى لأن لعل عندما نعلم أن قل لعل حف ترجى ها لان هذه المعاني التي سبقت شنو يا المعاني حارق الاول ما هو الترجي والكيد لا المعاني الاربعه شنو هي <تصفيق> والاستفهام والاستفهام <تصفيق> مثلا الاستفهام تقول لعل تعربها وتقول معناها الاستفهام ومعناها الاستفهام واضح <تصفيق> سؤالي ما هو يا يلا شنو هو سؤالي ها هو السؤال قلنا هل لعل دائما تكون للترجي ولا هناك في كلام الله حتى في كلام الله تكون للترجي الجواب لا لعل في كلام الله للتحقق فيمكن أن نقول لعل كلمة ترجي ما لم تكن في كلام الله فلعل وعسى في كلام الله تفيد التحقيق ولهذا قالوا إن كانت في كلام الله فهي التحقيق دعكم إذا شئتم أن نتكلم على لعل ولأن لعل في الحقيقة تأخذ حيزا كبيرا. لعل لعل كم لغه فيها في عشر لغات مصطفى حاول أن تحصرها حاول أن تحصرها لعل هذا الأولى اللغة الثانية احذف اللام الأولى. ها. هل في اللام الأولى? ماذا تقول? علا. اللغة الثالثة اترك اللام الأولى واقري باللام الثانية نونا. لعن طبعاً نون مشددة. لعن واضح? مصطفى واضح? احذف الآن في لعن دعا هكذا واحرف لها ماذا تقول? عنا بحذف اللام الان العام العين اقلبها لاما لا لاما فقل لأ لان لان بفتح اللام لان ماذا قلت لان كم رجعنا الان خمسة خمسه لان لا لا مش لان لا بفتح اللام احلف الان اللام ودع احلف اللام لان احلف منها اللام ماذا بقي رعنا بحذف اللام طيب وهناك آه. نحن في اللام ونضع مكانها الراء الاولى طبعا ونقرب اللام الثانيه نونا مشدده ماذا نقول ها بالخلق نحن في اللام الاولى ونجعلها راء والثانيه نقربها نونا رعنا رعنا بالعين وهي نفسها نقرب العين العين غينا فنقول رغن بالمعجمه ونتركها هي ونرد الراء لاما ونقول لا غن لا لا لا غن باللام والغين المعجمه ونترك لعل ونزيدها تاء في اخرها ماذا نقول لعلت لعلت ها! هذه لغات عشر! بقي من أخوات إِنَّا لَكِنَّا! فهي لماذا؟ للاستدراك! للاستدراك! وما معنى الاستدراك؟ ما معنى الاستدراك؟ إن نقول الاستدراك ما معنى؟ كم ساعة؟ ساعة وكال؟ ساعة وعشرين دقيقة! ساعة وعشرين دقيقة! طيب! نتم ان اقل شيء نتم إنا! ما معنى الاستدراك لكن, لكن لكن ما معنى الاستدراك ها شو هو الاستدراك اتباع الكلام السابق لا لا اتباع الكلام السابق نفي ما يتوهم ثبوته او اثبات احسنت او اثبات ما يتوهم نفيه وعيد الكلام إتباع الكلام السابق نفي ما يتوهم ثبوته أو إتباع أو إيه؟ إثبات ما يتوهم نفيه واضح أعيد تعريف للإستدعان استطع أعيد من اتباع الكلام, ما نفيه نفيه. نفيه. اتباع الكلام السابق نفي الكلام السابق ما, ما يتوهم اثباته ثبوته او إثبات ما, ما يتوهم نفيه. نفيه لعل هذا التعريف صعب لكم انا رايت اصحاب الغرف ما كتب اثبات قل اتباع الكلام السابق نفي ما يتوهم ثبوته او اثبات ما يتوهم نفيه. نفيه ها ما كتب واضح اعيدوا لعل حتى الاخوه في الغرفه اكتبوا قلنا مستقبلا اتباع الكلام السابق نفي ما يتوهم ثبوته او اثبات ما يتوهم ايش نفيه ها ما كتبوا ولأ الإخوة ما لعلهم ناموا طيب لعل هذا التعريف جلب صعب تعال نغير التعريف ما الاستدراج قل الاستدراج هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه هذا يكفي. لعل هذا التعريف أفضل لهم. مصطفى. ماذا قلنا؟ تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. اذكر مثالاً وطبق عليه التعريف. ها. مثال ثم تطبيق التعريف. ركزوا. مصطفى عالم. ها. مصطفى عالم ها قلت يا رب ليس بالتمني إنما العلم بالتعلم ها مصطفى عالم فيتوهم إذا سمعنا مصطفى عالما يتوهم أنه بدعي يتوهم أنه بدعي ويتوهم أنه أشعري فتستدرك فتقول لكنه سني والعلم مصطفى عالر فيتوهم قل رطم رك... عليه التعريف المصر. التعريف ما؟, ما هو التعريف تعقيب, تعقيب الكلام بقولك لكنه سني تعقيب الكلام برفع ما يتوهب ثبوته ما هو توهب توهب أنه ممتدع فرفعت الإيهام فقلت لكنه سني وتقول أيضا مصطفى غني فيوهم ذلك انه بخيل فتقول لكنه كريم او العكس ما يتوهم انه كريم فتقول لكنه بخيل فإذا امتحيب الكلام برفع ما يتوهم وتبطه نفى فينت الان تعرفوا حقا ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ظن واخواتها واما ظن واخواتها و... نقف هنا ها نقف هنا ان شاء الله نقف هنا لان للاسف انا حاولت مش... حاولت للاسف ان نذكر حتى ظن لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن أو او بما لا يشتهي السفن <تصفيق> السفن لا تشتهي ان السفن والذي ها فنقف هنا ان شاء الله وغدا درس العقيده كونوا على الموعد سنتكلم على العقيده لماذا ندرس العقيده وما الحكمه من دراستها ومن اين ناخذ عقيدتنا ثم باي شيء من أن يبدأ به الانسان ثم ما معنى العقيده في اللغه وفي الاستراحه ثم بماذا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بماذا نبئ النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا اسئله ان شاء الله ونجيب عنها قدر الامكان ونرجو الا نتوسع لان سيكون بين اظهرنا بعض المشايخ الاجانب ولهم دور في الدعوه الى الله في دول أوروبية ويسلم على أيديهم الآلاف الآلاف وهذا الرجل معروف شيخ إن شاء الله يحسب له حسابه أسلم وأسلم معه في الأول المئات ثم بدأ يجتهد في الدعوة حتى أسلم معه الآلاف والآن نشر أكثر من ست مليون مصحف مترجم مترجم فنسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثاله كما نساله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثالكم أنتم على كسل فينا وفيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته